كنا من سلاله من طين ثم جعلناهه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فخلقنا المضغه عظاما فتزون العظام لحما ثم انشانه خلقا اخر